بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل من أجل ذلك مدح نفسه وليس أحد أغير من الله من اجل ذلك حرم الفواحش وليس احد احب اليه العذر من الله من اجل ذلك انزل الكتاب وارسل الرسل لم حدث في روزي عبد الله بن مسعود بما نجرته لا صلى الله عليه وسلم كفرميتي ايش كسيقنيه وكوا كمتي بيخوجبي طبعا بدر الدوام يستلا او خالانه این که خویی کوره چیپی خوشه. افرمی هیچ کس وقوع خویت علام متحکر دنی خویپی خوژ نیا. یعنی خویت علام زوری پی خوشت و متحیک. وجه متحی خوی کردو و سپاس و استعیش خوی کردو ال قرآن. تنانت بر غماری قا فرمیت لا اقصی تنان علیک. آنت کما اثنیت علی نصی. یمانات وانین به ایشواک مدح و شکر و حامد و سنا و صباست و بکن با ایشواک لاهاک با خود ایلا خود کردیت بخورد و اروها فرمه هیچ کس او کویت علا زیرتی نیا زیرتی هر لبر آواشک فحیشی حرام کردوش زناه حرام کردوش طبیح کانی حرام کردوش في جوزور بغيرته طبعا لريا وصفي خوّي تعالى ذكره بغيره أو غيرته أو مهما بين لبر لبيني أو الصحيح لبيني أو لبيني مخلوق كاني لا يقبل تعالى خوّي تعالى خواني غيرته جوزور أو إن دغيرة جورانية غيرة خويل خواب معناك أي هل أونا بس بله غيرة يعني غيرة حرام كاني حرام كاني حرام صاحب مسلمات وفر على لبر غيرة خويل بره جورانية غيرة زناي حرام زناك وليس أحد أحب إليه العذر من الله هيك كسيجوك على عذر في لو اني كسيخرافيك برامبر تاع عذريش تبو غير تقول قبول لكي بس بايت على قبولك و همو كسي زياده جاء ام خالانيك باس ماكش اوش ثانيك خوابي خوشا الا غير لبر اوش كعذري بي خوشا ويش كسي هو كو عذري بي لبر اويا لبر اوش كتابي نردو تخوارو حتى لهمو ام تك قال لي خويا تعالى كي تغمبر شي نردو وا بيغمبران شيناردو لبروي كب خلقك قبلين حتى اخذ عذرنا منه لكي لا يكون للناس لله على الله حجه بعد لا في اعتبار وتعالى روجتي امد بل تو قد نوت كتاب پایتبرو تعالات تو خوشه برز ذکاتو درجات برز ذکاتو و تخطبه هش لیت خوشه می کنی متحی خواب کی؟ کنی وصفی خواب کی؟ کنی خود خوشه با خود باشه؟ اگر خواب محتاجیم منی متحیتی؟ تو محتاجیم؟ همه که اونو او کمی زیاد نگر. انسان کان، همه جنگا کان، همه ملاکر کان، گورترین عبادتی بود کن آو زیاد او گنہا نشک لسر زمین اکر ہر کیسے اگر بیت چنہا گنہا بیخط بیکت ات اسمان شبر ہمو خلق کنگو کوئی گناہ کن لمون شفیتع اعلی لا قوریق کم نا کتو قات نکر دینی گنہا بو خود با شکر دینی با شش بو خود با لو انا او یہ کتو چب کی مدح خوی تعالی بکے و لا أبزلين أو دسكاريمك؟ أو دسكاريم؟ أبغى زينك تسيقني فاهم؟ تبغى فرمي حقيقة هذا مصلحة للعباد لأنهم يثنون عليه سبحانه وتعالى فيثيبون فانتفع مصلحتك أيه بخده قرة واقع شن واقع او کسانی که متحیر سلطاییه کارو پیاهالیه، تماشاگر خونزیه کارت. ولی لایل مثال العلا خوی خوشی است که علا بردمی سلطات. چه تپیش و چه تپیش و ما تکنده سلطش ای خوشه. اگر متحینه که ای خوش دینه. ولی الله مثال العلا. اما تحکر دنی خواهیت علا حقه. اگر متحکر دنی آوانی که لواقعه کن زوربینه حقه. زوربین لجی خوشانیه. ابن القيم وفهم رحمه الله احب حديثه تشيكو كردوا افرمي باسي غيرتك كا اصلي غيرت بليتي لوي كقبيح وبيا اخوج بيه شتي خراب وبيا اخوج بيه يعني او نفسي كواشتي شتي فاحش وقبيح في اخوج بيه بيعلن بغيره متنازل حاشا له دا اگر كسم معلومنا عليه في فجور كبيعلن بخيزا انت بيغيره تعلقات قوينيه اذا قال بيني ما شاء الله شن بغيرتها جاء ام حديثه وبين العذر الذي يوجب كمال العدل والرحمة والعساه لا لاجي كسو تشيكو كردو وبين محبه العذر الذي يوجب كمال العدل والرحمه والعساه يعني كاتك خرابك انا كري غيرتي يا كاتك لهم خوش كردو كما أو فريك ماله عدل ورحمة وإحسان وشاكك كذن يخواب عبدكاني دردخل والله سبحانه مع شدة غيرته غيرته يحب أن يعتذر, يعتذر إليه عبده لقل أوياك شدتي غيرتي يا خويا تعالى حزجك عبدكاني عزريه بالنوى داوي لي خوشبناك اجلي أن خبلك وهروها بحماس وش يا تعالى بیا غم‌ران و کتابی و کوت مان ناردو، بوی کس ات رهیت عزرشی نمیانه. فلان ولایه من نم زانی وا. الی اشاره می‌د به نقطه‌ای زور می‌یم. ایج آواه. فلان افرمون، آو کسیب که تو کفر و شرک و لاقو بالاکره. لبرو لاقوای تعالا بیا غم‌ران حرام کرد ول سرها مکس. این رو روشه قیامت کت وشی تو ولای خای بلا ولاندام زاني او كفر او شركه له قبول ناك غير الا الا القران بو نارد يغمر بو نارد بو شي نتر دو لو قران پر پر پر لويك بتول النبي شرك و عبد الله ولا تشريك بي شيئا ابي ابي دي راس الشرك بي زاني شرك يعني تي ون شيكي اگر كرد با قران شد نخون بيته وخيت على له قبول ناكا شكو بو نارد الا من پيم راقي عندي پیغمبر بو نارد هي عزرت نما أروها بصححات ولبيغمر وكفرمت عليه الصلاة والسلام إن من الغيرة ما يحبها الله ومنها ما يبغضها الله غيرها يا خابي خوشة غيرش هي يا خابي ما عمليا غير لك دوباش أو يستك بون من الله وغيري كخابي فالتي يحبها الله عز وجل فالغيرة في الريبة وأما التي يبغضها الله الغيرة في في غير من غير ريبة يعني شيء أم حديث يعني تماشيا How about the execution itself? Here in the words before the instruction of the guidelines What will you grant if the problem asks anyone but will be neglected because � ho truly found the best when you weekdays means to make لا الدالة الرجال خواتي على أو دلي بارك أو غيرتها أو خواني غيرتها تب تو خرابكين. أقول رجال ما برا لاقا ما كيف في خود برة تكلام أي حيوان كأنه زناعة كأنه فيس تفجور كأنه جاودلي باشا باشا. أهم كسل هنا غلطة كأيالات دلبيس. هيدلبيس كيا يا كالم بحق جوته كسر غريب كوبك عفريت غريب كوبك باهية مشكلة إنيا. خویی دعای پشیوه محترم رکوبک پیاوتی گمانی شیطانی عیوبه؟ آبیوانه بی؟ آبیوانه بی؟ آبیو شیطان بوده اینه شیطان. هیچ حقتا. هیچ گمانی که لانکره. آفریندی که رکوبک. تو میشه آبیوانه بی؟ سورش برقبه که. هیچ چیز نیا؟ اما آفریند دین و ایمان و داده‌الپار. اما غیرت خوارتی لاتی. نمونه‌ان هناآت علماء باشته کتر. بون منته مسکه. اگر بیاد تو خوان خواست کسی جنی یا کتی یا متعلقاتی خوشی، ایشی خرابه بکنه. به غیرتی هست. اما خوابی خوش نبا برالاغت. ولی ام اگر هاتو بروم و نباشی جنی هنایا و داشتی برام شوی کرده و ولی پی با پیارکی لگال داشتی. غیرتیه. غیرتی چی ده؟ خواب حالی کرده. یا پی نا خوش از آقای لگال کسکه آبی آخر موبه نرفت. خوش خواب حالی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 موافق اي اوصفت اخوايك بالخيت على بي خوش هر كسي موافق هه صفته يبقى له صفته كانه قايقو بيتوانه خويه بي خوش بو نمونه خويه تعالى رحيمه او كسه شي خوش هيك رحمتي ههله هر كسي رحمتو به زيه به لجيك قوا بكاري بيله قايگوره خوش يله بروي موافق اي صفته رحمت اخوايك دو يان كسه كوا سقي بيو دس كراو بيو بو خدمت كردني ميوانو كسو كارو يعني الرازيل و شروق نبع خايغور اوصفه دي بخوش لبروي خايغور خوي كريم کسيك عالم بيه خا خوش لبروي خوي خوي عليمه کسيك قوي و بقوته يا عذاب بيه خايغور بيه خوش لبروي خايغور خواني قوته کسيك گربيتو ضعيف بيه خايغور بيه خوش نيه چك خوي تعالى ضعيف نيه بلام اما وانا گيلي قبل ان اجر خوي ضعف هبي و بيتانيها بيه خا خوش نيه نه قالتو بيستوتله حديثه ك مؤمن قوي لله تعالى يا خويا استر له بيستله المؤمن الضعيف لا هامش خير يا خويا تعالى خوني حيايه او كسيخوجك حيايه به حيايه خوجناوي فاي تعالى جوانا جواني خوجي بمشي واس فاي قالو وي ترى وي ترى خوجي علي وي ترى خوجي وانا كنيو يا كيشكل وصفه ثاني ابن عباس فرمي بيغمري خو فرميتي صلى الله عليه وسلم هيج روجهك ني وگروجهكاني ديد الحجاء وتا ليك وتانو عملي صالحتي يا او ندخل بي حتى اوتي ان اجر جهادي شكوتي اجر جهادي شكو اما وش ثانيك باسك ان الله خال زور خوشيست او روجه ان ان شاء الله باش ماويك له دوه رمضان دت بخو تنزل دجني ايش دجني قبي وترن نميني حاجيه او دروجي انسان بعبادات بي با تسر خوازوي بي خوشا لجهاد كر دن زياده بي هر وقت فرم مالش کری خمر و تویی معادی کری جبل و تویی دیو تویی آخر کلام کوام من پیغمبرم جولیب و سل الله عليه و سلم بجامیش تو که جملی بود و تویی فرمیتی که منو باشتر خوشایسترین عمل الله خواصی پیغمبری خواص الله صلی الله علیه و سلم فرمی آن تموت ولیسانو کارطبون الله که يعني quoi Comment ça Dans le temps, il y a des choses qui se sont dans la vie de Dieu, mais je veux que Dieu l'aiderait avec Dieu. Parce que cette vie est toujours à l'aider de la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort. Mais si tu as dit la vie de Dieu, tu as dit que Dieu l'aiderait avec Dieu. Tu as dit que Dieu l'aiderait, شيطان تخوج له لقال شيطان بع شكاران تخوج له لقال بع شكار خراب كاران لقال خراب كاران لروج قيامت لقال أو الله عليه سلم قيامت أو منزلي كذا بيلجت سبري عش خوا يعني جامرو براسك إيه لواقعي أمر ما أنا براكم للدلي بشر كانا غيري خواشة خواه وغيري خواشة بالله If الله fear your own people, come by immediately And tell yourself like, yes, fool So, you eat yourself Don't give yourself the other They will give yourself the person This is like something you shouldn't claim C since then, you get this kind Because if you want to align yourself and He asked you yourself You see a parasite, there يان اللي تيناجي شني خلق قالك هاكا سن بخو بغيت على سوره ووا فبدرو بلا بالطلاق سنده خو يعني شنو قال اخوا بي يقولك باه وانا طلاق شي طلاق يعني شنو كاي تقولك طلاق كابر بي بجلا طلاق و بجي له شنو شكانت و خذنيا كا ولا عمر اخر خراب يا شناكي بس تمشا كاينه شون شون طلاق انت ملي تيناجي اشتري تو خويا تعالى بكمتر بزاني له زربوانيا هزار سینه بخوابه درو به بخواب فناگریم بخواب. ایمامی می‌نامی آللهم حديثها هنیان پیغمبر صلی الله سنبوی زوی آدی خواهد تعالی آب کن چک خوشبیستی خواب او بسر را و تو. البزانا زمان نا وسته زمانی هیچکسش نا وسته حتی تو ل زمان دیشگاه. جامیش کردنا يان اوتا زمانك ككادي اخواك يان زمانك كسيبو ركوتو هيچوچو قال يك جنبه هربه نادل اجا القران بيقول اصغى غور في معناه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللهو معرضون او كسيك للهو لكسيبو ركوت خويدو رخات او انا براسي سفراز او انا بهش شيخواي عندنا سقف أو أنا قريب ولا جهنا أو أنا خوي تعلاء أبينه جاء ونفسه أقربياته ما نفسك ما شغول الذكاء اود الله أقربياته محبتي خوي تيايا نبي محبتي غيري خوي تياه بيه تحسابي خودك دل بيشد نادي دل بيمحبب نادي أجر محبتي خوي تيا أنا محبتي اشتكيت يا او زمانی شه اگر تو مشغول اینکه ایده ذکر او مشغول دکا باشتی پروکوچم. وی البته نکه از او کسیه یا خیر بلی یا بیدن بی زور باشند. اگر خیری کنند. چون کسات که دلسرد دکه. در حدیث اشکال من عایشه فرمی لبی خمر پسیار کر علی الصلاه والسلام. ای الأعمال أحب إلى الله قال أدومها وإن قلّ beaucoup mieux faisaient الله Je باش ترين ça sur Abraham. به. لا dit على avez فرمي dû se faire assurir. Dans ce present, ce dit Maybe je l'ai dit. Enfin voici, leurre-vous. Il s'agit de pas charge du knowzed au mieux deÍstir en zaman. Ça ne peut pas. Il يعني defangre au mieux. Par exemple, كم يجمع بس بردواابي نك زوربي وابترب ترببي. الله شار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث لأن حب الأعمال إلا الله عز وجل ما دام عليه صاحبه إن كان قليلاً، وهكذا كان عمل النبي. الله يغمر الجواب صلى الله عليه وسلم وعمل آله وأزواجه من بعدي وكان أنا عن قطع العمل نهيك ذي فرمل عملك كك كقطعي حتى بنم نيك بيننا. يا غمر يخاف صلى الله عليه وسلم جارك. سنتی نیاوری به هی میوان ولادز دا سنتی نیاور دوای پینک رابیکاتو حتی دوای عسل دوای عسل است در کعدا کیت لی آمپرسیو در کعدا چی فرمود در او سنتم ولادز دا است عکمو دوای حتی سبحان الله اويل الشوي نقول من عايش البخاري ولا مسلمه ما نجرتوا الا هيك كاتب بيغمر صلى الله دور مالي شيء يعني بردوامتي عملك تعملك انجامه برد بي لسري عبد الله قرئ عمري لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل ما با شوني واجيك عايش ما شاء الله لا رمضانانا خلق بخطه نزانن الشيطان كان ابسرينه ودليبن كان بيرطاعد الرواو بنا حكم بيته وعبادات زوره بوايه تمش جورتين بالگاله سره وكش شيطان جورتين سبب ابو غوياته بس كش شيطان قادوري خطه ولدينا خطه تشكو تقيم على خطه رمضان كان دوره كيتو بزن الطاعد زوره بينا هجمانه ورمضان طاعدي تاكله حتما یک واقع رمضان خیر و خیراتی تیاکره. حتما یک واقع بر رمضان خالق اگرته تو، ولی نسبیه بالام. نسبتا گیزورتنیه لاما کانیت. شیطان دوره کرده. ایشامویناها شیطان هر منه. از وانیک تو، شیطان گورا کانه نبستیم. لبرو بینی بر دوام بیله سر عبادت. کت قاب حد. اوه بسته ماشین شوی جشن. نه ولابار و جایی نمیشه و لی دال حال فرش واره و برو خوردگر و برو و املا همه فرها یک من تو قوت کرد و باشه یک همه فرها وابی آوانی بود ای بر روشی جشن ای سر دان ولو هم مشتی کی باز نیامن هم مجاز باسن کرد و بعینی زودی تسرم آلان دنچ چکل دلگری آری آیی بسیر چیه بسیر پانتال پیس بسیر روی سمر روی همش تا کت تلوک همه دانا وی آوانی او حقیقت یا جعنة إيه هذا برة موسيقى جعنة شيطان ولا لقى الشيطان, الشيطان, الشيطان. ما في بقري الشيطان ما يا كي هم يستجابوا فرمي الله يفعلها يلا دعكاتا فبولكا مدم قلنكا بلاء ولو قد دعوت فلم يستجب لي تاسر عند ذلك ويدعى دعاء دعاء وسجد دعاء دعاء ها دعاء دعاء دعاء, دعاء دعاك دعاك دعاك دعاك نبو نبو دعاء دعاء نبو دعاء دعاء بل دعا بي أخوة صلى الله عليه وسلم. الدعاء هو دعاء على المعبد سلطانه هل هو يحتوي على المعبد هل هو هو يحتوي على المعبد هل هو يحتوي على المعبد هل هو يحتوي على المعبد هل هو يحتوي على المعبد هل هو يحتوي على المعبد هل هو كلا امي امي باقي ناك اخويا تاعنا جا يديو هاك اخر كذا جهنم يتداروا اخويا جهنم تدرج كي ده دي دي دي دي ده ده انسان لقال خويا بخويا الله حساني بصري شيطان ككاتك بردوامي لسرت طاعتك يد اي ولتك بقى قطاعتك اي ولتك بقى اگر زاني بردوامي تو هر بردوامي بيتاقت الدور رخصتك بس بزاني جاريك اي نايكي يد او جارشيكايكيت بيفكيت تا قال يا نمر فرميتي عليه الصلاه والسلام ان لله انيه في الأرض وانيه ربكم قلوب عباده الصالحين وحبوا الي الينها ورقوها الله خويته علاء السرزوي اوقف ابو قشاخاني كيف گشتي تکړه دلبه خوشه وي ستريني قلبگان لاي خوا او دلي كوان نرم بي او دلبه كوا باسي خواي لګو كرا راسا بلرزيت چا وكاني فلمست فيت اخوان او دلي كوا زور ناسق بي دلي رقنا دلبه دوبه شو دلي نرمو ناسق دلي رقو بار علا او دلاني خوجه كوان ناس نرم دا قلب باس يخط بوك باس قيامه تروك باس جهنم الروك يتقدم و يترسوا همو جانيب مصرغي فيها و يرميسك بتاعها امرو تنك خلق واه امرو تنك يش خلق دال رقبراكم او همي سببي جنا حكال ما انا واجهك همي سببي اوه يا قيام الربازقي لا ما نعود لغان يشمع الرغبه جاء ضيق خشوي سترين دال يخو او دلكوا نارم بي بلا نبرّيا وبسمعنا طبعاً بوخوا إخلاص بوخوي تبارك وتعالى حتى بياخذ مسوص لنا وما زيس قرياني اللي يا بينداز هو التقران بوخوي نتو عبد الله كوري مسعود واجل أونا آية دس كابا قريان الله سيرم كت فرماز بشاريه تقار يعني مرديك يبي بينيا يشوف دس كت بقريان يبو رجاه ولبن يعني دول زور ناس يقو بياخذ مسوص أبو بكر هروال إنه جبناك رالب عبد الله كريم مسعود بما نجرته والله سؤال من لا في صلى الله عليه وسلم. طبعا ما هم أي حدث سناع ما هم صلى الله عليه وسلم عمل خالق لا يقوى لا يقوى رخو شيء أو عمل يعني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 اگر هر کس هر فرمان برای هر کس هر شت لذایری ک ایشکی پرست پریتوانی دوایخا، آمیاب لوله کا گم باید ساده شد تا کوی دعازنم لیکو تا کو ششی آره لی رازی نام نلوله نمی دوایخا گا کمکاتی دایره نمطه، بیتیش استفاده می کنه نشواه ولی الله مثال علی ابوشکان، آن یجلا کاتی خوی نگهی دوایی صد میلیون یجش که استفاده می کنه برای آب رزگان با اوتانتیگه، هندگل کا کا دی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 او يجيب بقرس قدو لا أنا ببابه وشيء من هم من هلا ونا نمون الدواعي حجم الروبوت وانصبوا دواء مكاتب بمدير قط لا قا قليق وباشجيم على لا من تركها فقد كفر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 أي تالك الزورايتين هناك؟ زور كرساويشة. يبي يغمر وابو عليه صل الله عليه وسلم. لا ناقر إيشة أوطية. يمين يغمر يخوان. زور بيزور البرواي بينك عالدين يبي أوطيان ترشيتهم. أوطيان ترشيتهم. يغمر يتشوف شتيه. فكيف يغمره؟ نقل بره البروان بيعمر ها قدره. البروان بإبراهيم هبو كي يغمره. القرآن بعسمايل هبو ابو جهل وان حمو برام اخوه ابو برام زاني ابراهيم كعب يدرس يعني كان شخص يتمى الهد اوشتاني بس لو كان تاع بيغمر يقدر كوي لنا من بيغمر بلاي لو زور قرصه شخص يقدر سب يتوب بياله والله بعناش برز في الأمر. من محمد إمامي. خلك قالت بنا قصر بزوري أو هاي. يعني أو أو وظيفه زور قرصا. يعني قالت أو خلك بروح من في الأمر. خواي وتوه زور قرص كبير للسريع. زور بيه خلك بيلا تدرسني. توك ذابي. شئنيك يوم أشمعيكي كم؟ شخصيات بيعلة، قال توي عليه من بيعم مرمتي بله، قلت يا رسول الله أي الأعمال يا إلا الله، تسليم قال بالله يعني بتناهى بفارستي، يعني إيمان به به بي وعمل قلبي تبه تصديق إخواني للدولة وعمل قلبي تبه بمن خاد خوشه ورجاء خادبه ولا خادب ترسيته وكل اللي صار بكاي حتى دواي عمل كان يتردح بعشان بزمانش شاياتي بدك أو خادتوها وهاوب يا غمرت عليه صلاة ويا غمرتواها بعشان بأعمالش بيسلمين يجو زكاة وروج وحج أو أنا بكاي أما إيمان إيمان تنهاب الدنيا إيمان تنهاب دلجنية قدار. بهر سكيال بهر سكيال خيت باليكتي كنت ايمن بخوي تعالى كنت دوايه و فر وصلي رحم صلي رحم بس اقدار صلي رحم زي امره صلي رحم تشيلي هذا صلي رحم يعني قاندني خوشويستي يعني قوشايستي بيني خزمه نبت بيني خوي تعالى الا قرانه يقلق اورتني اسبابكاني بس راندني صلي رحم بكفر داني على الكفر واك كصلي رحم ببتري و يبخلش لك كافر ما با اسبا قطع رحم رح منكي واتاقر كسي كافر لخص بوك السكارين و رغي كسك رغي كفري من قطع قد او من قطع من كردوا او قطع كردوا ككافي تكيه هالبجارت زورك السيسار مالك حكم كسك مثلا جون بخوا با بيخزمو كسك غارو سلين بس يعرف والله كا كداوي لبك با باش غز بيه تولو كفري اگر باش غز ولا من رقم ليتي قطع بعدم سرادة في إبقيني ونار حتى بكأري ولا قطعية كده. يا يعني من دانيش مجون بإخوانه وببيغمبرن وببلغ ملا بعصلي الرحمن قينا مشكلة نيا. صلي برواداران ومسلمان وقشريستان. لا سر بول يكتري رنجان. أمره براستي هيج ولا ني دبر ولا كتق 40 صلك الله يعني كاك هوني بوني بوني ني ولا بوني والله من هريب ها هريب اخ نابي دبروا تركت 40 صلك الله ديتي لسد الدنيا لسد جات بس تششيكم اللهاتي لسد تشي لسد تشي انواع واشكال مسائلها الدنيوي حمي قطع الرحم كدوليك اما جايزني على سير وزياده تو قطعي صله الرحم يشخوشي تستكوا ما دام لسد الدنيا لهخبار ابو كيفي خوتك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 ثم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. امر بشاكا كردنى إلى إحراج. الزور لا يخاف خوش يستعمل. أمر الجر كان يخويا عليه. عليه عنه من بوكا. عليه أعلم زمانه. أمر ونهي ما معروفنا إلى منكر ما. ولو كاتيا ك صلي يجريبه. زي صد صلّى الله عليه صد They passed the wages as any遭難 46 Después of them and taken this work they didn't get to us One person who wrote a hair The thing just acknowledges the wages زور زور doesn't 저희가 The downside فرمی that شریک should be کفر؟ the excessive 1. war The issue of Torah artagesetz were offered in court For that this fact of Shurik The reason lathana is the دعي امرنا كيبا امر كيبا منكر نهي كلى معروف بعكس خاليا كبا فكو خزمان همي امر انسان شتاني كاجري حميه شركي تزور وشي بيني خذمان حمي شرا زوربي واه وهر وها امر معروف اخر حديث قتاي سكيبيني مع داني كبي طلحي عمدي افرمي ثوبان خدمه صلى الله عليه وسلم بيني متم تم بلي عملكم بليكم بمخاطبه هشتا ياخذ خشويسترين عمل لا اخواتشيا اي جوتي منيش غير برسارم ليك ب 10 و برسارم ليك 6.5 بيوت بدل دعاي على پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم برساري ليك راو درباراي او فرمويتي عليك بكثره السجود خشويسترين عمل زور سجده بردنا بخوي فانك لا تسجد لله السجدة إلا رفعك الله بها درجه وحط عنك بها خطية هتتسجد يا جنابي إلا جناحك لك والله سجد الزور بني شواني كي بردس بيستو بيستو بيستو شو تريش شو لو مزقوتها اما ما دواي. نیازی ایشان و دعای نیازی ترابی پو. ترک که کای کین و طلابی کین ساعت وان زینو هشت کاتی تر نیاز کین دعای دانش و خود خوراک خورن دعاب که او باعثی نیم عملت وانجامین. Allah دعایی لعاب در دام پرسی نفسی سوال نفسی جوابی یا ما و تو آوا. پیغمبری خواستالله الله علیه وسلم کس اگلیا پرسی Allah حضرت کم برادر ببیله باعثه. فرمید دستش دزد زور برا تا برادرم بیله باعثه. او يا حزله برادراتي يا قم ركاس الله صلى الله عليه وسلم يا ابي با زور برينيش زور سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا